فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مرية للحواريين كما قال عيسى بن مرية للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن الله فَتُمِّنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَثُرَ الطّائِفَة فَأَيّدْنَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ